الله أكبر. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طيب المعنى الاول الاضطراب هو الاختلاف الاضطراب هو الاختلاف هو ان معنى ثاني الاضطراب هو التحريك الاضطراب هو التحريك طيب عمل الاضطراب صلاحا الاضطراب صلاح هذا الحديث المضطرب فكركاله ابن صلاح قال ابن الصلاح هو الذي تختلف الروايه فيه هو الذي تختلف الروايه فيه سيرويه بعضهم, بعضهم على وجه سيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه اخر مخالف له وبعضهم على وجه اخر مخالف له وانما نسميه مضطربا وانما نسميه مضطربا اذا تساوت الروايتان اذا تساوت الروايتان اما اذا ترجحت احداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المثمدة أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. عندما فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه خلاص يلا حاصل الكلام شنو؟ أنه الحديث يروى بوجوه مختلفة وهذه الوجوه مختلفة قد تكون في الأسنان وقد تكون في المتن خلاص فتتعارض الروايتان تعارض واضح بين حتى تتطاوض ولا ينبغي الوجه بوجه الجمع بوجه من الوجوه. وبهذا يمثل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المال حقا سوى الزكاة ليس في المال حقا سوى الزكاة وبقوله إن في المال حقا سوى الزكاة إن في المال حقا سوى الزكاة طيب قالوا هذا الحديث مضطرب خلاص قالوا هذا الحديث مضطرب فالحديثان متعارضان تعارضا بيينا من جميع الوجوه فهل ما صح الوجهان الحديثان متعارضان تعارضا بينا من جميع الوجوه وما تمكن العلماء من الجمع بينهما بوجه لا في السند ولا في المتن وعلى هذا جزم اكثرهم بأن الحديثان مضطربان خلاص هذا التراب شنو يعني في متن حديث واحد بعضهم يرويه هكذا وبعضهم يرويه هكذا خلاص يبقى حاصل هذا الكلام انا التراب عليه نوعين في اضراب في السند, في في في في السند وفي اضراب المتن في اضراب المت السند وفي اضراب في المتن بترى بسند مثل الرواة يروي الحديث متصل ورواة آخرين يروي الحديث منقطع وآخرون يروون الحديث منقاطعا قوله أهيل فهي تصغير أهل أيه. والتصغير هنا قالوا لضرورة الشعر تصغير هنا لضرورة الشعر الضرورة الشعرية أقرب رأي والمدرجات في الحديث ما أتت في بعد أن الرواد الرواب التصور وما روى كل أخرين طيب والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض الفاظ الرواة اتصلت السنوار الحديث المدرج حديث المدرج طيب الادراج في اللغه معناه الادخال الادراج في اللغه الادخال خلاص والإدراج عن المحدثين هو أن يدخل الراوي لفظة أو أكثر في الحديث في الحديث وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون الادراج من صحابي وقد يكون ممن هو دون الصحابي طيب هذا الادراج يعني الذي هو كلام احد الرواة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بظاهره قد يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون مثلا من كلام صحابي مضيفا له الى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص في الوصف مثلا لكن عند التنقيب يتفتح النجنه انه من قول احد الرواس خلاص وقد يكون منهم الصحابي كما يذكروا طيب هذا الإدراج قد يكون في اول الحديث وقد يكون في وسط الحديث وقد يكون في اخر الحديث الادراج قد يكون في اول الحديث وقد يكون في وسطه وقد يكون في آخره خلاص وقد يكون الإدراك بدافع التفسير قد يكون الإدراك بدافع التفسير في حديث ابو هريره المشهور قال يقول الوضوء ويل للاعقاب من النار ويل للاعقاب من النار العقاب هي مؤخر الارجل حديث رواه البخاري ومسلم أسبق الوضوء ويل للعاقب من النار طيب ورأت رواية أخرى أن قوله أسبق الوضوء هذا من كلام أبي هريرة هذا من كلام أبي هريرة أما ويل للعاقب من النار فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث بدأ الوحي حديث بدأ الوحي في قولة عاش رجلانها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء كان يتحنث في غار حراء هو التعبد وهو التعبد الليالي ذوات العدد الليالي ذوات العدد رواه البخاري ومسلم ايضا رواه البخاري ومسلم طيب ما خلاص وهو التعبد طيب لفظة وهو التعبد هذا كلام من شهاب الزهري هذا كلام من شهاب الزهري وأدرج هذه اللفظة تفسيرا أدرجها تفسيرا ودفع للوهم تفسيرا ودفعا للوهم طيب عيشة قال التحنث خلاص النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في الغار طيب الحنث من معانيه الزنب وليثم كما قال الله تعالى وكانوا يسرون على الحنث العظيم خلاص فدفع لوهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يذنب فالزهري فسر التحنث بانه بالتعبد فسر التحنث بالتعبد وهذا بناء على ان العقيده في الانبياء انهم معصومون من الذنوب قبل الوحي وبعده قبل الوحي وبعده هشام يجيب أحنايك كذا بعون المعبودة هاي هذا جمبك الطواري جمبك داي يالله ابتاح صفحات 247 247 يجيبه الحديث رقم 3368 في ابو داود الحديث رقم 3368 كتاب البيوع كتاب البيوع باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها باب في بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها طيب قال الإمام ابو داود رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمره حتى تشقح هي لما مع قال تحمار وتصفر ويؤكل منها انتهى طيب وين بظهر كل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بظهر كده صح طيب قال الشارح اخبرنا سعيد بن ميناء قال بكسر الميم ومد النون مولى أبي ذباب بالوليد المكي ابو الوليد المكي واشقه ابن معين ابو حاتم حتى تشقح يقال اشقح وشقح بالتشديد كذا في فتح الودود هذا الودود هذا للامام السندي هاي شرح شيخ سي سينا داود لكن شرح موجز قال في الفتحه ابن هاجر طبعا من يقال أشقح ثمر النخلي. يشقح اشقاحا اذا احمر او اصفر والاسم الشقح بضم المعجمه وسكون القاف وقال القرمان ضمن شرح البخاري أيضا التشقيح بالمعجمه والقاف وبالمهمله تغير اللون الى الصفرة او الحمراء فجعله في الفتح ابن حجر طبعا من باب الافعال والقرمان من باب التفعيل ذكره القصص طلاني طلاني هو صاحب رشاد الساري شرح البخاري. قال تحمار وتصفار إلى خيره من باب الأفعيلان من الثلاث الذي ذيلته الألف والتضعيف لأن أصل اللهما وصف قال الجوهري احمر الشيء واحمر بمعنى وقال في القاموس احمر احمراراً صار احمر كاحمار ويقال وهذا التفسير من قول سعيد بن مينا وهذا التفسير من قول سعيد ابن مينا طبعا هو تابعي وروى عن من روى عن جابر بن عبد الله طيب قال كما بين ذلك احمد في روايته لهذا الحديث عن بهز بن أسد عن سلم بن حيان أنه هو الذي سأل سعيد بن ميناء عن ذلك فأجابه بذلك ولفظ مسلم قال قلت لسعيد ما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها وعند الإسماعيل ان السائل سعيد والمفسر جابر ولفظه قلت لجابر ما تشقح الحديث قاله القصة إذا يعني قوله قيل وما تشكح قال تحمر وتصفر ويُكل منها فهذا في روايتين رواية أن هذا التفسير من قول جابر ورواية أنه من قول إشنه من قول سعيد والروايتان إشنه مذكورات هاي الروايتان مذكورات خلاص طيب المهم المقصود إشنه أن الدرج يعرف بمجيء الحديث بطريق آخر فيه التصريح بشنو؟ بالادراج يعرف الادراج بمجيء الحديث من طريق آخر يعني هنا ده حديث بدعود وهو في الصحيحين أيضا وأيضا في الصحيحين ففيه شنو؟ يعني فيه أن رواية الإمام أحمد بينت أن هذا الكلام الذي فاخره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام شنو؟ كلام فعيد بن مينا التابع الذي روى الحديث عن جابر التابع الذي روى الحديث عن جابر خاضرة وما روى كل فعيد عن أخي يدبج فعيده فقا وانتقه وانتقه بالخاف طيب مه بسطت دوله اللي لقيت ان الصرف بجد قيمه ذكرنا المستغرب وقال ان مرتكه من حق ثقت بجد مختلف فاشهر هنا طيب طيب طيب قال هنا يعني وما راى كل قرين عن اخيه خلاص مدبج تعرف حقا من تخي طيب القرين خلاص هو المساوي لأخيه في السن والعمر هو المساوي لأخيه في السن والعمر وأيضا هو المشارك له في الأخذ عن الشيخ هو المشارك له في الأخذ عن الشيخ. يعني قد يوجد, قد يوجد عالمان في عصر واحد فيتقاربان في السن أو يتزاويان فيها أو يشتركان في الأخذ عن, عن شيخ محدد أو, شنو؟ أو أكثر من شيخ مثلا الحافظ أبو بكر بن شيب رحمه الله صاحب المصنف المشهور هذا الشيخ البخاري وشيخ مسلم وشيخ أبو داود وشيخ ابن ماجه مثلا وهكذا يعني خلاص اسحاق بن راهوي هي شيخ البخاري وشيخ مسلم ايضا خلاص مسدد بن مسرهد شيخ البخاري شيخ ابي داود احمد بن حنبل شيخ البخاري شيخ مسلم شيخ ابي داود وهكذا خلاص يبقى هنا البخاري وابو داود يعتبر شنو جاب ضروري قرينان خلاص طيب مع البخاري قرين املا ها قرين املا قرين ترميذي قرين البخاري وفي نفس الوقت تتلمذ عليهم ومسلم قرين البخاري وايضا تتلمذ عليه خلاص مسلم قرين البخاري وايضا تتلمذ على البخاري مسلم تلميذ البخاري والترمذي أيضا تلميذ البخاري والاثنين اشتركوا مع البخاري في اشنه؟ في التتلمذ على مشايخ آخرين طيب الترمذي روى عن البخاري والبخاري أيضا روى عن الترمذي البخاري نفسه روى حديثا عن الترمذي خلاص؟ وعبو داود مثلا يعني هو تلميذ أحمد بن حنبل وروى عن أحمد بن حنبل لكن المام أحمد ما روى عن أبي داود؟ المهم بعد ده يعني لو روى القرين عن قرينه فهذه تسمى رواية الأقران هذه تسمى رواية الأقران ابو داود عن احمد بن حنبل رواية اقران ابو داود عن أحمد بن حنبل روايه اقران لكن احمد بن حنبل ما روى عن ابي داود خلاص طيب يلا اذا كان الراويان قرينان وكل واحد روى عن الاخر فهذا يسمى المدبج كهذا يسمى المدبج اما اذا روى واحد عن الاخر ولم يروى الاخر عن الثاني فهذا يسمى شنو روايه الاقران روايه الاقران يبقى البخاري عن الترمذي والترمذي عن البخاري هي روايه ما أقران هي المدبج أي. البخاري روى عن الترمذي والترمذي روى عنه ايضا طيب المدبج هذا بعضهم قال مخوذ من لباجة الوجه اللي هي جانب الوجه جانب الوجه جانب الوجه خلاص قال لأن العالم لو روى عن آخر والآخر روى عنه فأنت لا تروي عن إنسان الا تقابله بوجهك ويقابلك بوجهه اي الا تقابله بوجهك ويقابلك بوجهه آه. خلاص لكن هذا قالوه من باب الاصطناح هذا قالوه من باب الاستلاح وإلا لو راوي روى عن قرينه فهذا أيضا يكون بمقابلة الوجه صح؟ أي. لكن خلص بها المدبج من باب الاستلاح فقط لا أكثر لا أقل خلاص يبقى في فرق بين المدبج وبين القرين فالقرين يروي واحد عن الآخر والآخر لا يروي عن من روى عنه والمدبج فيه رواية متباعدة المدبج فيه رواية متباعدة فهل وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم هل وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم نعم منه هو وقع له مرة واحدة في خبر الجساتة المعروف الان أن الصحابة ان الصحابه يرووا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ما تجد حديث مثلا يعني يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي ذر مثلا خلاص الا خبر الجساسه الطويل في صحيح مسلم فرواه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري أي هو حديث واحد فقط ان النبي صلى الله عليه وسلم روى عن صحابي وهو تميم الداري رضي الله عنه روى النبي صلى الله عليه وسلم عنه خبر الجساس في كتاب الفتن واشراط الساعة في صحيح مسلم لا عن تميم الداري عن تميم بن أوس الداري حديث الجسد تعميم اراء حديث النصيحه ايوه أي حديث واحد فقط رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صلى الله عليه وسلم رواه عنه حديثا واحدا فقط ايضا أي. واحد جمعه بالنبي صلى الله عليه وسلم وجمع النبي صلى الله عليه وسلم به أي. أنه تميم روح حديث النصيحه عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المالوف طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم روح عن تميم خبر الجسات خلاص طيب قال متفق لفظا متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق وضده فيما ذكرنا المفترق هذا يتعلق بروات الحديث هذا المتفق والمفترق يتعلق بروات الحديث وجد ثمان اتفاقان في اللب وفي الخط، اتفاقان في اللفظ وفي الخط، في, في اللفظ وفي, وفي الخط. خلاص، لكن في الزوات كل واحد لحاله، في الزوات كل واحد لحاله. الرجلين في الوضوء يعني المطلوب المسح أم الغسل؟ المطلوب المسح ولا الغسل؟ آه؟ الغسل ولا المسح؟ الغسل الغسل صح؟ طيب يلا شوف النووي في شرح مسلم قال وقال أبو جحفر محمد جرير الطبري هو مخير بين النص ولا بس خلاص ابو جعفر محمد ابن جرير الطبري طيب من هذا من هذا عالم جهبي لم تفسر هو ذاته يعني بحث صاحب تفسيره مش هذا المتبدل الذهن في اي موضع يعني قري في كتاب او سمع بالاذن أبو جعفر محمد بن جرير الطبري كان إلى الى الذهن الامام ابن جرير الطبري صاحب التفسير المشهور من المفسرين صحيح ولا ما صحيح لكن أبو جعفر محمد بن جرير الطبري هذا غيره اي هذا غيره ليس هو الطبري المفسر المعروف وادي سبحان الله هذه من الدقائق الدقيقة ان ابو حلال بن في تهذيب سنن ابي داود لما شرح سنن ابي داود ذكر هذه المسألة بعينه خلاص وقال أبو جحفر الطبر هذا قال ليس أبو جحفر الطبر المفسر خلاص قال إنما هو أبو جحفر شيعي رافضي قال وافق ابن جرير الطبر في الاسم وفي الكنية آي وافق ابن جرير الطبر في الاسم وفي الكنية كده إيه شان جيب الكتاب اللي أخبر البرق دا إيه على اعتبار أنه ديهم أمور تحتاج لجنه تحتاج يعني نعم تحتاج لضبط By the way, I'm lucky. قوم جيب عليه الله شرح صحيح مسلم الجزء المرتبتة وفتح صفحات 98 جيب الجزء المرتبتة وجب الجزء المر 1 بتعاون المعبود طيب افتح في مسلم الجزء الجزء الجزء نبرك عنده التالت طيب افتح افتح صفحة ثمانية وتسعين واحد امسك ده افتح صفحة 139 تسعة 139 مية تسعة هو ثلاث مذاهب العلماء في مسألة الرجلين خاصة الرجلين أقرأ كلام النووي كلام النووي صفحة 98 98 لقيته أقرأ, أقرأ. قال الله الله تعالى وقال ابن جرير هو مخير وقال ابن جرير هو اشنو مخير يلا ابن جرير هنا اول ما اجل الزهن هو اشنو الطبري مشكلة وقال ابن جرير هو اشنو طيب سعلمه مع شرة احد بقلم بكتابه بالقلم الاحمد طيب اقرأ خالص 130 لا لا ارين كلام للغيم نحن hij, afhankelijk van mij is dat al een team. كده طيب هذه كتبه الان كما من القيم على اعتبار انه ابن هذا هو الطبري امام التفسير المشهور أقرأ هذا النقل عليه هذا النقل عليه يكذب هذا النقل عليه والسوق هو في جسمين اثنين اثنين هاي فمقدرين لهم والله فاتوا وصوا مصحا رشياء وصوا الاثنين دهو الناس بس خلاص خلاص خلاص هاي فهنا انه ظاهر في شنو في وهم بيجي طوال الصح ولا ما صح فالبقره النبوي هنا البقره النبوي بدون نرجع بدون يكون قاري تهزيب أبو داود بتاع من القيم فحيمشي يكلم الناس انه الطبري يرى التخير الحقيقة هذا اللي غير صحيح الطبر لا يقول بالتخيير الطبر يجب شنو يجب غسل الرجلين ابن جرير الطبر يجب غسل الرجلين طيب يعني كلاما نووي يقرأ شنو يقرأ متتائم مع كلام شنو ابن القيم في تهذيب سنن نبي داود هاي فولي الشرامي فولي السلام اه نو النووي طبعا ما ما ما, ما, ما, ما هناي يعني بغضون جدا وذا يعني كل ما يتعرض لهم في شرح صا مسلم يتعرض لهم يعني بالنقد لكن ده كما تفخي يعني بيحكوا العلماء النووي وغير النووي يعني بيحكوا خلاص يبقى هنا لمن كان متفق لفظا وخطا متفق خلاص اللا هو يوجد شنو يوجد اتفاق, يوجد اتفاق في الحروف وفي الكتابة لكن تكون شنو تكون الحقيقة هذا راوي لحاله وهذا راوي آخر لحاله هذا راوي لحاله وهذا راوي آخر لحاله وهذا يوجد في اللسانة خلاص يعني كثير هذا يوجد في كثير فيوجد راوي اسمه شنو يتطابق مع اسم راوي آخر لكن هذا لحاله وهذا لحاله هذا لحاله وهذا لحاله طيب قال مؤتلف أو مؤتلف مؤتلف متفق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط طيب هذا المقصود به التشابه في الكتابة مع الاختلاف في الألفاظ التشابه في الكتابة مع الاختلاف في الألفاظ مثل عباس وعيش عباس وعيش ففي الكتابة جنوب يعني يشبه بعضهما بعضا أما في النطق فيختلفان في حرفين عياش بلية والشين وعباس دلباء والسين خلاص فالاتفاق هنا في اشنه في الخط الاتفاق في الخط والاختلاف في النص وفي الذات الاختلاف في النص وفي الذات يلا هذا الباب يعني العلماء نبه له لانه قد يتفق الشخطان في اللثم وفي الكتابه يعني يتفقان نطقا اجنه وكتابه ويختلفان فيكون هذا مقبول وهذا غير مقبول زي وضع ابن جرير هنا زي محمد ابن جرير هنا فاتفقوا اجنه اتفقوا لفظا واتفقوا خطا واختلفوا شنو؟ يختلفوا ذاتاً، أيختلفوا ذاتاً. كذلك روات الحديث يعني يتبعوا مرات لهنّ، يتبعوا مرات في الله وفي الخط ويختلفوا في الذات ويكون أحدهما صقة والآخر كذاب. يكون أحدهما صقة والآخر كذاب. قيل للترمذي الذهن ينصرف الى من؟ لما الترمذي صاحب السنن صح؟ طيب في ترمذي غيره ولا لا؟ في غيره منه؟ في غيره لكن طبعا بالنسبة للترمذي ما يسوي شيء لكنه موجود في النهاية اللي هو الحكيم الترمذي أي محمد علي الحكيم الترمذي والترمذي اللي هو أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثوره الترمذي طيب أبو عيسى الترمذي هو صاحب السنن هو صاحب السنن المشهور والثاني ذاك عنده كتاب اسمه النوادر الاصول وفيه خرافات وابن الغيم تكلم عنه في كتاب تحفة الودود بالذنب من شديد أما أبو عيسى الترمذي صاحب السنن فهو موضع جلال عند جميع اهل العلم هو موضوع إجلال عند جميع أهل العلم آه يعني موضوع إجلال في الحديث وفي الفقه وفي الدين وفي اتباع السنة وترك البدعة فبعيسى سرمذي محدث من طراز علي يعني عالم جهد الجبل في الحديث خلاص المرأة اثنين ظاهر جدا في سننه أن الرجل فقيه لا يجارى في الفقه وكان ملما إلماما واسعا بأقوال الأئمة في الفقه وفي المثالك الفقهية خلاص في صناعة الحديث كان شنو كان جهبز بيان درجات الحديث المهم يعني أطمط القاضي أبو بكر بن العربي في مدحه في عرض اللحوذي وغيره من أهل العلم مدحوه غاية المدح واثنوا عليه غاية الثناء وأثنو عليه غاية السناء نعم أسمع من هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ابو عيسى محمد ابن عيسى ابن سورة هذا الإمام الجليل العظيم الإمام الجليل العظيم مجمع على جلالته وإمامته مجمع على جلالته وإمامته طلع. وهو قدوة في الحديث وفي العقيدة وفي الفقه وفي أبواب العلم كلها هو قدوة باختصار هو شنو؟ يعني جهبز جبل جهبز جبل أثنى عليه العلماء غايه الثناء وعكس هذاك الثاني ذاك الحكيم, الحكيم الترمذي اسمه محمد ابن علي صاحب كتاب نوادر الأصول دقيقة. بس الترمذي الثاني بتاع نوادر الأصول لمن يذكر بيقول الحكيم أول بيكتبه جنبه كلمة الحكيم بيكتبه جنبه كلمة الحكيم أما إذا قيل الترمذي فقط فالمقصود الترمذي الإمام الإمام الترمذي <تصفيق> مع من؟ مع كيف محمد؟ <تصفيق> أبو جده كيف داقين امتعين؟ اي اسم محمد؟ لا مشهور عن بعض الجده جده بس اي جده مشهور بامن تيميه لكن يعني يسبق بكلمة المجد يقال قال المجد ابن تيميه فإذا ذكر كلمة المجد فالنقصود جدوه ايه دوتر نماذر الوصول بدع ترميط خرافات ايوه نعم ايو اثنين ايضا في تشابه لكن شنو يعني داك ابن الجوزي بليا. اما ابن القيم يعني ابن القيم الجوزيه الجوزيه هذه مدرسه في دمشق كان والده مدير المدرسه هذه والمدير يسمى القيم في اللغه المدير يسمى القيم ف يعني قالوا القيم وبعد ذلك اختصرت ابن القيم اما ذاك يعني الجوزي بالياء ذاك من اهل بغداد وابن القيم من الشام من دمشق أي، نمرة اثنين، يعني ذاك متقدم جدا، ذاك توفى سنة 572 هجرية، يعني سافى ابن القيم في حدود مئتين عام، آي. نعم ذاك متقدم جدا، ابن القيم ومن دمياط قرن السابع، ذاك في الخامس، آي. لكن يجمعون النوم الاثنين حنابلة، ابن الجوزي حنبلي وابن القيم أيضا حنبلي. أو ابن الجوزي عنده شيء من إشكالات في الصفات عنده شيء من إشكالات. هاي. فما هي يوجد فيه؟ يعني يوجد هذا التشابه يوجد هذا التشابو. ثانية فارلينا تقريبا نعم.